Bismillah. أَإِذَا نِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجَعٌ بَعِيدٌ وَدَعَ لِنَّا مَا تَنْقُصُوا الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِيدٌ فلم <تصفيق> ينظر والنخل باسقاك لها طلع مضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلغة ميتا كذلك أحب <تصفيق> نحن اقرب ال اليه من حبر الوريد اذ يتلفق المتلفقي ذلكم ما كنتم تتحيد ونفخ في الصعون ونفخ في الصعون ذلك يوم الوعيد في غفلة من هذا فكشفنا عن إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول, وتقول من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين يا روحنا نلنا بالغيب وجاء من بطشا فنقبوا فنقبوا فنقبوا الفلادها المن محيط وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وتذبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغروب ومن ذلك يوم القروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض وما أنت عليهم بجبار فذكر بالله